بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره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 أسأل الله جل جلاله أن يجعلها رحمة وأن يرزقنا وإياكم رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من وقد اخترت إخوتي فرع التزكية ليكون مدار لقائنا الأسبوعي الذي هو الليلة ليلة الثلاثاء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ومنذ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيتعدل إلى يوم السبت ليلة الأحد في نفس المواد الساعة التاسعة يوم السبت ليلة الأحد لأتكلم عن التزكيه وقد اخترنا في قضية التزكيه أن نتكلم عن علم القلوب أو بمعنى أدق علم السير إلى الله وهو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إخوتي إنني لا أريد أن أقول قلنا وقلت وإنما سأبدأ من جديد تماما من البداية تماما لعلي أرسم طريقا للمسلم المعاصر واضحا يسير فيه سيرا صحيحا خاليا من الخطأ إلى الله تعالى ينبغي أن نعلم ابتداء أيها الاخوه وكلنا يعلم لماذا خلق قال سبحانه وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فإنما خلقت ولينت لك مفاصلك وجدت في هذه الحياة وفي هذه الدنيا لكي تعبد الله هذه العبادة التي كلفتها وفرضت عليك من التوحيد بمعانيه كلها الخوف والرجاء والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والامتناع عن الحرام وإلى آخره من هذه الفرائض أو العبادات التي كل ايها المسلم هذه العبادات شرعت لإصلاح القلب وتزكية النفس قال الله جل جلاله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال اهل التفسير يعني لا يزكون انفسهم بالتوحيد لذلك قال سبحانه وتعالى ان يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انما المشركون نجس نجس فتزكيه القلب بالتوحيد ثم الصلاه واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاه أيضا نوع من أنواع التزكيه الزكاة قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الصيام قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون الحج قال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هكذا العبادات كلها أركان الإسلام كلها كلها أركان الإسلام كلها مؤداها إلى التزكي قضية تزكيه القلب ما معنى التزكي التزكيه معناها في اللغة وهو معناها في الشرع النماء والتطهير التطهير أن أطهر قلبي ونفسي من كل ما شابه من العلائق والأدران الحسية والمعنوية التطهير وأن انمي ما فيها من خير يبقى التطهير مما فيها من شر النفس والقلب والعقل والواقع والفكر تطهير وتنمية أن اطهر الشر وانمي الخير هذه التزكية التزكية قضية كنت أقول وسبق أن أشرت سبنا من وسبق التزكية قضية أرسل من أجلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم انا عايزك تكتب معايا كده الايه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم شغله الرسول ده ايه واحد يتلو عليهم اياتك اتنين ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم استجاب الله هذا الدعاء ولكن رتبه ترتيبا آخر انظر إلى الترتيب الرباني في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة قال سبحانه وتعالى في آل عمران مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بأث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو انت فاكر دعاء سيدنا إبراهيم قال يدل عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ربنا نتبه قدم التزكية على التعلم فقال سبحانه يدل عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم قضية التزكية مقدمة على التعلم ولذلك قال جندب ابن عبد الله البجلي لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن علم الإيمان هو ده علم التزكيه علم الإيمان هو ده اللي هنشتغل فيه علم الإيمان علم الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خصه بمجلد في الفتاوى المجلد العاشر اسمه مجلد السلوك اول هذا المجلد في اول صفحاته التحفة العراقية اول كلمة في التحفة العراقية قال اعلم رحمك الله أن أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والاخبات والخشيه وامثالها واجبة على جميع المكلفين باصل الدين كوجوب الصلاه والصيام والزكاه شفت الكلام ده الصلاه فرط ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الدين هذه الصلاه من اركانها الخشوع والخشوع عمل قلبي قد تجد الشاب يقيم المعارك على تحريك الاصبع في التشاهد او النزول الى السجود على اليدين او الركبتين وهو لم يعرف للخشوع معنى ولم يتعلم الاخلاص كثيرا ما أتساءل عمرك في حياتك فكرت أخلص إزاي؟ سألت أحب ربنا إزاي؟ إزاي أشتاء له؟ أشتاق لرؤية وجه الله الكريم عمرك فكرت لما سمعت وبشر المخبتين ازاي يبقى من المخبتين عمرت بحسد لما سمعت ان لله انية من خلقه وانية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين واحبها اليه الينها وارقها ازاي يبقى من تلك الآن هذه القضية ما بين أناس شغلتهم الدنيا بهمومها وملذاتها ومعاصيها وآخرون شغلهم الدين ولكن بشكليات ومظاهر ونسوا أن الأصل في هذه القضية القلب وأعمال القلوب السؤال أين قلبك يا عبد الله أنا مش عايزك تزيح السؤال ده عن دماغك كده ركز وجاوبني فين قلبك أين قلبك يا عبد الله إننا بحاجة إلى إجابة صحيحة واقعية فعلية فين قلبك قال الله جل جلاله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 إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم هيا أنت ميت حقيقة كما سيأتي معنا في المدارج اليقظة هي انزعاج القلب لروعه الانتباه من ركضه الغافلين يقول ابن القيم في الشرح يقول كان العبد في نوم الغفله قلبه نائم وطرفه يقظان عينين فتحها لكن قلبه نائم هي دي هو عايش بياكل ويشرب وينام ويروح ويجي لكن ميت في الحقيقة ميت وكم ممن تراهم اليوم أمامك أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون الحياة الحقيقية حياة القلب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعدين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله لا تحل بيننا وبين خير ابدا اللهم علمنا الخير ودلنا عليه واستعملنا فيه وتقبله منا يا حي يا قيوم اخوتي وانا احبكم في الله هذه ينبغي ان تصير قضيتك أنا قلبي فين؟ أنا قلبي مع مين؟ أنا قلبي بيعمل إيه؟ تبقى دي قضية تبقى مشغلة شاغل نفسك ليل ونهار بقلبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم آه. شوف لما يبقى ربنا جل جلاله ينظر إلى قلبك وقلبك ده والله ينظر إليه ويعلم ما فيه قلبك ده فيه ما يكرهه الله فالله العظيم الجليل الكبير الجبار الله يرى ما يكرهه وصابر عليه. يُمهل كأنه يهمل فترى ايدي الاوصاء مطلقه كأنه لا مانع فاذا اخذ اخذ اخذ جبار ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم فالله ينظر الى قلبك سبحان الملك القلوب قلب حي قلب ميت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 أهل التفسير يقولوا إيه في الآية دي؟ في قول الله جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا أن هذا القرآن روح حياة هذا القرآن وتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه؟ وكما كنت في بطن امك دما عبيطا نطفه ومضغه وعلقه ثم ارسل الله الملك فنفخ فيك الروح فصرت بشرا سويا فكذلك هذا القلب دم عبيط ما القلب الا مضغه قطعة من لحم فإذا أسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ فيه من الروح الذي اوتيه صار القلب حيا ينبض بالحياة هذه القضية القلب ميت حتى يؤتى حياه والحياه بالشرع والدين قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهَ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كممثله مثله في الظلمات ليس من خارج منها كذلك سيين للكافرين ما كانوا يعملون هي دي القضية النهارده اللي أنا عايزها تبقى قضيتك في حياتك قلبك حي ولا ميت أنت من يوم ربنا جل جلاله ما خلقك على ظهر هذه الأرض وإنت ماشي الربنا ماشي النهارده وإحنا على رأس سنة 1428 هجرية ودخل علينا سنة 1429 هجرية كام سنة من عمرك فاتوا كل السنين دي انت ماشي ربنا ماشي لحد ما ينتهي أجلك تسقط في القبر بس الناس اتنين واحد ماشي ربنا فيما يرضي يرضي الله فطريقه الجنة واحد ماشي على هواه هو ماشي ربنا برضه بس بما يسخط الله فيقع في جهنم ولا يزول فانت حاجة من اتنين يا جنة يا نار انت اختر لنفسك يا عبد الله قال الله جل جلاله أفمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير اسمع الايه الثانيه قال سبحانه وتعالى افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير اخوتي هذا موضوعنا في حلقاتنا هذه السير إلى الله مدارج السالكين أن نصعدها مدرجة مدرجة نصعد المدارج درجة درجة إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إليه جل جلاله هذه المدارج علم لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام الله يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لذلك هذه القلوب علم مستقل في علم التفسير وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم اللغة وعلم القلوب لكن أنا أسمي علم القلوب علم العلوم لأن أي علم من علوم السريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم حاكما عليه فإنه يخرج من الإطار الرباني المطلوب في علوم الشريعة علم القلوب قل لي طب انت تقصد ايه أصلا بعلم القلوب أقصد علم القلوب اللي هو الأعمال القلبية علم الأعمال القلبية اللي هي الإخلاص الحب حب الله يعني الخوف الرجاء التوكل اليقين الرضا الإنابة الإخبات الخشية الميت منزلة اللي احنا هنتكلم عنه علم القلوب هذا العلم لو لم يحكم العالم في التفسير او العالم في الفقه العالم ده يروح فين للهوى ازاي ازاي يعني اسمع معايا الحديث اللي يشيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من تسعر به النار رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي اتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. زي ما بقولك الحديث ده يشيب درج العالم شهد الله له بالعلم قال له كده عبدي آتيتك العلم يبقى عالم ولا مش عالم؟ رد عليه جاوبني ربنا بيقول له اتيتك العلم انا ديتك العلم يبقى عالم ولا لا؟ عالم عالم ربنا اعطاهله وربنا شهد له انه عالم اتيتك العلم وربنا قال له علمت. قال له علمته من اجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم لما ربنا يقول له علمت يبقى علم ولا معلمش في ناس استفادوا منه وتعلموا ربنا قال له علمت وكم مشهور بدليل ربنا قال له ايه وقد قيل يا رب تفهم افهم معايا كده عالم ربنا اداله العلم عالم وربنا شهد له انه عالم ومعلم وربنا شهد له انه عالم ومشهور مؤثر وربنا شهاد له ان الناس قالوا واول واحد يسحب على وجهه الى جهنم قبل الزنا والسارقون والفسق والفجر الله عليكم مش حاجة تخوف مش حاجة تلعب مش حاجة الجن هي دي عشان فقد الإخلاص علمت عشان تبقى مشهور عشان الناس تحبك عشان الناس تحترمك عشان الناس تخدمك عشان الناس تمدحك عشان الناس تسني عليك عشان الناس تعرفك عشان الناس تشاور عليك عشان تبقى إنسان مرموقة عشان تبقى غني عشان تبقى أحسن من الناس عشان وعشان عشان دنيا اللي يطير العقل. يجنن فعلا ان الراجل ده عالم معلم مؤثر مشهور له تلاميذ ومريدين واتباع وفي الاخر يدخل جهنم هو لا. لو العالم ما جعلش علم القلوب حاكم عليه الاخلاص الخوف من ربنا الخشيه الانكسار لربنا الذل لربنا الاغبات لربنا لو ما جعلش العلم ده حاكم عليه يطغى بالعلم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ فزادتهم رجسا إلى رجسهم شفت علم القلوب هنا بيقول إيه بقى؟ إن الآية الواحده تزود واحد إيمان وتزود تاني رجس نجاسه نفس الآية تسمع الايه دي واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجس مش عارف بيقول ايه في هذا القران ان اصحاب القلوب المريضه القران يزودها مرض في أهزانهم وقر وهو عليهم عام ذلك طالب العلم شبابنا الطيبين شبابنا الصغيرين طلبه العلم والدعاء الناشئين أحبابنا في الله المجتهدين في طلب العلم والتأليف والدعوة ومولد الفضائيات كمان بالمرة. ممكن يبقى العلم نفسه يضر إذ لم يحكمه علم القلوب اللي هو علم الإخلاص علم الخوف من الله علم مراقبة الله علم خاصيه الله هيا دي عشان كذا انا بقول اسمه علم العلوم لان العالم الفقيه المفتي ان لم يتحل بالتقوى والرسول قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره يبقى التقوى فين؟ في القلب هنا التقوى ها هنا هنا في القلب إذا كانت التقوى ها هنا يبقى من أعمال القلوب من علم القلوب إذا لم يتحل المفتي بالتقوى والمراقبة أفتى بالهوى على مزاجه اللي يخلي الناس يحبه هيقول اللي يخلي الناس ترضى عنه لو ما راقبش ربنا لو راقب ربنا يقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي الناس واللي يحب ربنا مش اللي يحبوا الناس وبأهمه ان يرضي الله ويدفع سخط الله مش ان يرضي الناس ويدفع سخط الناس فلو لم يحكم علم القلوب المفتي خرج به إلى ضد العلم ولو لم يحكم علم القلوب الداعيه والمفسر والعالم والأصولي وكل العلوم كل العلوم تحتاج إلى هذا العلم اثنين هذا العلم علم السير إلى الله علم القلوب اختص به ناس سموا نفسهم الصوفي وجعلوا هذا العلم علم الخاصه خواص الخواص رغم ان هذا العلم يجب ان يكون علم العامه وخرجوا بالعلم ده لمصطلحات بقت اشبه بال بالالغاز كلام مش مفهوم لذلك يعني هقول لك حاجة هقول لك مثال بسيط في المدارج معنا مش بعيد في المدارج في المدارج يقول ايه في منزلة مثلا الطمأنينة في منزلة الطمأنينة تلاقي الامام العربي يقول ايه الطمأنينة هي سكون أمن في استراحة أنس سكون أمن في استراحة أنس طب الرجل اللي أرى في القرآن قول الله سبحانه وتعالى اسم الفاء الرجل اللي أرى في القرآن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله اكبر عجبت الايه ان الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب الرجل أرى الآيتين الثلاثة دول فقال أنا نفسي بقى أفهم يعني إيه الطمأنينة فصاحبنا قال له سكون امن في استراحة أنس نعم قال له سكون امن في استراحة أنس مين في عصرنا يفهم يعني إيه الكلام في تعريف الطمأنينة في منزلة الطمأنينة ارجع للمدارجة تلاقي الكلام لا موجود كده الطمأنينة السكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان ها الراجل فيك وفهمني هو ده الكلام بقى اللي أنا نفسي عمله النهاردة يا رب ارزقني حسن الخاتمة توفني مسلما والحقني بالصالحين نفسي قبل ما اموت اقول لك يعني ايه طمانين مش عايز اقول لك سكون يقويه امن صحيح اشبيهم بالعين مش عايز اقولها لك كده عايز اقول لك كلام عصري تعمله ازاي تجيب هالطمانينه دي ازاي تعيشها ازاي تحس بيها انا بقول كده مش علم الخواص ده علم العوام كل المسلمين الفلاح والنجار والميكانيكي والسباك والكناس والزبال والمرأة واللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش محتاج طمأنين صح ولا لا محتاج أنس الأنس بالله وعشان كده لما هكلمك دلوقتي على المدارج منزلة اليقظة فالبصيرة فالفكره فالعزم فالمحاسبه فالتوبه فالانابه ده ترتيب المنازل هقول لك ان منزله الانس مثلا هتيجي رقم 65 وانت حاسس بيها دلوقتي بس ما تعرفش ان هو ده الانس اخويا شقيقي, شقيقي محمود كان في سكه وربنا هداه وتاب عليه واتاه الله به وراح معايا عمره فاحنا في العمره سعد ما تاب واقبل على الله عز وجل ما بيعمل حاجة وحشه بس, بس تاب يعني المهم التزم يعني الشاهد ايه اا انه قال لي ايه قال لي انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي جوايا انا مش عارف هي إيه, ايه بس كل خوفي لضيع مني هو هذا إنه ممكن يبقى المسلم وفي أول طريق الى الله ما متاب حاسس بالأنس والاخبات والحب والشوق حاسس بيهم مستطعمهم ودول هبة محضة من الله مش بكسب مش بكتر الصلاة ولا كتر الصيام ده لسه داخل وربنا وهب وكل المعاني دي هديه هديه الدخول على الله دخل على ربنا في ربنا ادعم له هديه لكن بعد كده كل ده هيروح لو هو ما حافظش بكسبه بقى عشان كده انت وانتي وكلنا في البداية حسنا بالمعاني دي وشوية وراحت المعاني وقاعدين نتحسر عليها دلوقتي ممكن يا عم الشيخ المعاني دي تيجي تاني اه ممكن بس بشغل بقى انت خدتها دل اول هدية عايزها تاني بقى انت دوقت عايزها تاني اشتغل بقى وهذهب كسبك الشاهد ايه اللي انا عايز اتكلم فيه بقول ان العلم ده علم القلوب مش علم الخواص مش العلم بتاع العلماء مش العلم بتاع خاصة الخاصة مش الغاز لا ده علم العام اللي لازم كل مسلم يتعلمه زي ما بتعلم اتوضى ازاي محتاجه اتعلم اخلص ازاي زي ما بتعلم اصلي ازاي محتاجه اتعلم احب ربنا ازاي زي ما بتعلم احج ازاي محتاجه اتعلم امشي الربنا ازاي اوصله ازاي ارقى اليه ازاي يعلو قدري عنده ازاي الأمور دي محتاجين نتعلمها علم علم وإذا واحد قال لي طفين الكتب اللي في الموضوع ده عايزين نتعلم مشكلة في الكتب أو خلي واحد من طلبة العلم قاعد يتفزلك علي دلوقتي ويتنطط ويقول لي الصحابه كانوا يعرفوا العلم دعم الشيخ اه الصحابه اسذت هذا العلم ده موضوعهم حديث حنظله كلنا حفظينه نافق حنظله كيف نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنه والنار فكاننا راي عين فاذا خرجنا من عندك عفسنا الزوجات ولاعبنا الاولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا ده الكلام ده علم علم حقيقي ان حنظله كان بيشتكي من ايه افهم الحديث مما كان يشكو حنظله سؤال حنظر بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين احنا لما نبقى ودم حينيه في المسجد وتذكر لنا يا رسول الله الجنة والنار كأننا شايفين الجنة بعنين وكأننا شايفين النار بعنين كأننا رأي عين فإذا خرجنا من المسجد وروحنا البيت عافسنا الزوجات داعبنا الزوجة وجامعنا ولاعبنا الأولاد عندي طفلين بيتنططوا على دماغي واشيلهم وحطهم ولا ماهم واجري وراهم وادحكنا وعالجنا الضيعات رحت الأرض بتاعتي فحت وزرعت وقلقت وبعت واشتريت ونقشت البياع ونقشت الجزار واشتريت العيش عيشنا حياتنا يعني فقدنا هذه الرؤيه كانه بيقول له يا رسول الله وانا بشتري من الجزار وبيع للفلاح ما كنتش شايف الجنه والنار وانا بلاعب الاولاد بسرح للبنت وباقدم الواد وبزعق للزوجة وببداعب الزوجه وبلاعب الزوجه ما كنتش شايف الجنه والنار هي دي شكوى حمظله شكوى ان القلب تغير من الاخبات والخشيه من الحب والشوق والنور قسى القلب واظلم هو ده العلم ولا لا بقى هو ده الكلام ولا لا بقى هي دي الحقيقه ولا لا وبمناسبه الحقيقه ان المشكله ان الناس اللي اتكلموا في العلم ده لما الصوفيه استاثروا بيه قسموا الدين لنصين الحقيقه والشريعه لقوا ان طلبه العلم مشغولين بالعلم وتحقيق العلم وتصحيح وتضعيف الاحاديث والرد على المسائل في الفقه والرد على المخالفين في البدع و و ونسيين احوال القلوب والتانيين بتوع احوال القلوب لا ناس مشغولين بتوع احوال القلوب والعباده والزهد والتقوى ولنا ونسيوا قضيه العلم فانقسم الدين لنصين سموها حقيقه بتوع العباد والزهاد وشريعه بتوع العلم وتعليم العلم والدعوة والرد على المخالفين بقت مشكلة كبيرة قوي انت بتسأل ايه الفرق وايه المشكله النهاردة وامسي مع مين واعمل ايه المشكلة ديك حلها بسيط جدا انت مطالب بالعلم ومطالب ايضا بالسير الى الله احنا بنقول ان علم القلوب ده علم يتعلم وما ينفاش يمشي علم القلوب لوحده لازم له توحيد ولازم له فقه ولازم له تفسير ولازم له سيرة ولازم له مش الواحدة يتعلم علم القلوب ويمشي ربنا من غير ما يفهم الطهارة والنجاسة واركان الصلاه ومبطولات الصلاه ما ينفعش من غير ما يتعلم ايه التوحيد وايه الشرك وايه نواقض التوحيد ما ينفعش يبقى الدين كل قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فلازم أخذ الدين ككل زي الحاصل في زماننا جماعات والدعوات في ناس خلوا الدين كله هو الدعوة إلى الله وانشغلوا بالدعوة إلى الله عن العلم وعن العبادة وفي ناس خلوا الدين كله العبادة ونسيوا طلب العلم ونسيوا الدعوة وقعدوا يعبدوا وفي ناس جعلوا العلم قادي يتعلم ليل ونهار كتب وخلاص ولا بيعبد ربنا ولا بيقوم ليل ولا بيصوم نوافل ولا بيعمل حاجة أبدا ولا بيدعو إلى الله والدين هو كل ده علم وعبادة ودعوة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا بالصبر فاصل قصير وأعود إليكم سريعا أحبكم في الله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 علم القلوب في برنامجنا هذا أو في حياتنا هذا في هذه الأيام لماذا؟ أولا لأننا نعيش ومع شديد الأسف في هذه الفترة من حياتنا طغيانا شهوانيا ماديا عاليا أنا شخصيا كمحمد حسين لا أدري لماذا حقيقة لا أدري لماذا تسخر التكنولوجيا الحديثة في هذه الأيام كل إمكانياتها لخدمة الشهوه لخدمة الفجور الست تلاحظ معي اخي ان فجور النساء في الشوارع زائد في هذه الايام الست تلاحظ معي ان هذا الفجور الزائد حبتين على القنوات الفضائيه في الاغاني في الافلام في التمثيليات في المسرحيات الست تلاحظ ان على النت الست تلاحظه في الاعلانات هذا الطغيان الشهواني لابد ان يقابله المسلم بحيويه قلبيه وروحيه عاليه والا سقط حقيقه النهارده اللي ما يمشيش في الشارع وقلبه مرتبط بالله في المراقبة والخوف والخشية واليقين والحب والسوق سيتلطخ تلفونات التلفزيونات الجرايد المجلات الكمبيوترات كل شيء مليء بالنساء العاريات مليء مليء مليء فلو أن الإنسان لا يعصمه خوفه من الله ومراقبته لله وخشيته لله وحبه لله ورجاؤه فيما عند الله لو أن كل هذه المعاني لا تملأ القلب لا يصمد القلب أمام هذه الشهوات ولذلك كم من صاحب صورة دين خائن وخائنة نتيجة عدم تعميق هذه المعاني القلبية نحن في عصر مادي هارض الناس بيعبدوا المظاهر الفلوس والارصدة العربيات والشكليات اللبس وال الاكل نوعيات الاكل والشرب الفرش والبيوت والديكورات والمادية مادية قاتله لو لم نقابل هذه الماديه القاتلة بفكر أخروي عالي لن نستطيع أن نتغلب دخل عمر على رسول الله صل عليه أنا مش عارف أنتم بطلين تصلي على النبي ليه بتصلي عم على سيدنا النبي صلي يا ست على سيدنا النبي الله يرحمكم صلوا على النبي انا باشحت منكم الصلاه على النبي شحتوني الصلاه على النبي لله في ايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اسمحوا لي عشان الكحه بس آه دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فوجده ينام على حصير بلا وساده وقد اثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم اثر الحصير في جنبه رسول نايم على حصير انت عارف الحصير الاول ما أنت بتاع والسجاد والبورسلين والسيراميك وتعرفش يعني حصير الحصير القياس الحصير بتاع زمان اللي هو من السمر من القش جنب بعضه بخيوط هذا الحصير لما تنام عليه ما كنا نقف عليه في المسجد نخرج ورجلنا مخططة كده من الحصير زمان الرسول كان نايم على الحصير ده ما حاجة تحت جنبه فلما قعد بيستقبل عمر رضي الله عنه لقى عمر شاف إن الحصير مخطط في جنب النبي مقطع جنب النبي كذا فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله تنام هكذا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة شفت الفكرة ده هو اللي عايزينه يرتكز عندنا كمسلمين مش فقراء بس فقراء وأغنياء الأغنياء مش يتخلصوا من هم المال وطغيان المال وعبادة المال إلا إذا حاية القلوب هذا العصر الشهواني المادي الجاهلي يقتضي منا أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وإبقاء نوافذها مفتوحة ما بقولش إن احنا نحرم على أنفسنا ما حله الله أنا ما قلتش إن السجاد وال وال والبورسلين وال والذهب والفض حرام فيها مباح فيها حلال وفيها حرام خلي الحلال حلال والحرام حرام أنا ما بقول لكش خليك فقير لا لا لا الأحب إلي أن تكون البلايين تحت رجلك لكن ما تشغلكش عن ربنا ما تضيعش دينك من أجلها وإنما تجعلها تحت رجلك وترقى الى ربك جل جلاله نحن في عصر مع الاسف قل ما يوجد من يضبط نفسه على مقتضى قلبه لقد صرنا في عصر صار الناس يفكرون ببطونهم لا بعقوله ويحسون ببطونهم وشهواتهم لا بقلوبهم. آسف، آسف إن أنا بقول الكلام ده بس دي حقيقة. ركع الناس وسجدوا وكبروا للهوى واداروا ظهورهم لمصدر الهدى ووالوا عدوهم الشيطان وخانوا ربهم الرحمن هذا يقتضي منا الحاحا بالمعاني الايمانيه أنا عايز أسألك واسالك بالله عليك وبسألك بالله عليك وجاوبني بصراحة إمتى كانت آخر مرة في حياتك حسيت فيها بشوق جارف إنك نفسك تنظر إلى وجه الله الكريم شوق وشتاء ترى وجه الله ففاضت عيناك بالدموع شوقا إلى الله إمتى كانت آخر مرة وحسيت الإحساس ده امتى كانت آخر مرة سجدت وطولت السجدة وانت عملت تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظماء وحسيت انك انت وانت ساجد قلبك بينخلع من التسبيح وكانه يرد امتى عشت المعنى ده امتى اخر مره في حياتك قعدت تذكر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وتذكرت فاذكروني أذكركم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه امت حسيت الإحساس ده أنا بقول إن إحنا محتاجين الالحاح بهذه المعاني عشان نحسها عشان نركز فيها عشان نعملها عشان نحصلها النهاردة أنا شايف ما تزعلوش مني أنا آسف آسف حقكم علي قبل ما أقول بس أنا شايف كل الأسئلة تهريك تهريك عايز سؤال حقيقي هذا اللي بيسأل أنا بسرح في الصالة عملي ترى انا عايزك تجرب في ركعتين كده تروح تقف وتركع وتقول سبحان ربي العظيم حسيت بها؟ لا لسه قول تاني سبحان ربي العظيم انا حسيت كذاب ما حسيتش لسه ثالث سبحان ربي العظيم ورابع وخامس وعشرين وخمسين ومية لحد ما تحس ودوق وتستطعم وتعيش في النوافل لما ربي نفسي حاجه اجيبها بقى في الفريضه مش اسرح مش اسرح لكن بقى كلامنا زي بيقول كده قاعدين نهرج ونضحك وخلاص انا عندي فطور انا بسرح في الصلاة انا مش عارف ايه ارحم نفسك بقى. الموضوع ده موضوع علم القلوب موضوع الناس كلها لان السير الى الله جل جلاله لا يمكن ان يلغى كل الناس كل المسلمين بلا استثناء ماشيين لربنا كل مسلم سائر الى الله ما دام يفعل ما امره الله ويجتنب ما نهى الله عنه يبقى ماشي وعايز في المقامات والاحوال وإن كان ما يعرفاش لكن عايز طالما ان هو بيأتي ما امر الله ويترك ما نهى الله عنه مفيش مشكله خالص لكن لو اتعلمها هيبقى أحسن بمعنى لو واحد اد له ساعه هديه الساعه جميله وهو فرحان بيها يقول الله ساعة جميله قوي رائعه الساعة دي لكن لو قالوا له ان الساعه دي الماز هيموت في الفرح <تصفيق> فنفس الشيء الماجي ربنا وحاسس بالمعاني جميل جدا لكن لو عرف يعني ايه انس بالله يعني ايه الشوق الى الله يعني ايه الطمانينه يعني ايه الاثبات يعني ايه السكينه هيعيش المعنى احسن فلذلك لازم نقول ولازم نعيد ولازم نلح ولازم نوضح ولازم نبين والسير إلى الله لاصوله كان لنا مجموعة محاضرات قديمة اسمها علم المعاملة معاملة العبد لربه لازم يبقى احنا نتعلم ازاي نتعامل مع ربنا لأن المعاملة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة. لله المثل الأعلى في السماء والارض وربنا علمنا ضرب الأمثال. لو أنت بتتعامل مع زميل لك تبقى المعاملة عادية. لو بتتعامل مع المدير يبقى فيه حساسية معينة لأن المدير ممكن في حاجات تزعله ما تزعلش صاحبك طب لو بتتعامل مع رئيس مجلس الإدارة طب لو بتتعامل مع الوزير طب لو بتتعامل مع رئيس الوزراء كل ما يعظم قدر من تتعامل معه يعظم الخطر فالتعامل مع الله جل جلاله المعاملة ذات ذات حساسية بالغة ممكن يعني كلمة يغضب الله عليك بها وانتهت القضية حسن البصي بيقول ايه اخشى أن يكون اطلع على بعض زنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فأنا أعمل في غير معمل سبحان الله العظيم الناس بتوع قصة أصحاب السبت ربنا مسحهم قرد وخنازير بزنب واحد سيدنا آدم أهبط من الجنة بزنب واحد إبليس لعن وطرد بزنب واحد وهكذا لو حبيت أن أقول لك أمثلة ونماذج بغلطة واحدة غلطة واحدة ممكن تضيعك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى فشاهد أن السير إلى الله لو ضوابطه ولو عوامله ولو اصوله فهذه الدروس هذه الحلقات محاوله مني ان اضع قدم المسلم في سير الى الله الصحيح وخال من الخطا انني اريد ان ارسم الطريق لإيجاد طبقة من الوراث الكاملين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو الضابط الذي لا أتخلى عنه ابدا كل كلمة لا توافق الكتاب والسنة في جزمتك ورميه لا بد أن توافق الكتاب والسنة لا تخالف الكتاب والسنة زرة زرة واحدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الامه فهم القرون الثلاث الخيرية الصحابة التابعين وأتباع التابعين أبدأ معكم منذ الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تأصيل طريق السير إلى الله أحبكم في الله وأستودعكم الله